بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن ويدعو الإنسان بالشب دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية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 ولا تنذر واسره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ومن يريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما مدحورا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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا رَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا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 ولا تجعل يدك مظلولة إلى عمقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن هُوَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتُلقى في جهنم مملوماً مدحوراً. الله أكبر. الله أكبر.